الوحدة التاسعة التسوق الدرس الرابع والخمسون القراءة والكتابة اولا القراءة التدريب الأول اقرأ الفكرة ثم أجب عن الأسئلة مالك ذهب إلى السوق هو الآن في قسم الأثواب هذه أثواب جميلة جدا هذا ثوب أزرق وهذا ثوب أبيض وهذا ثوب أصفر الثوب الأزرق بسبعين ريالا والثوب الأبيض بتسعين ريالا والثوب الأصفر بثلاثين ريالا ماذا يريد مالك؟ لا يريد الثوب الأبيض. الثوب الأبيض ب90 ريالا. هذا كثير جدا. مالك يريد الثوب الأصفر. الثوب الأصفر ب30 ريالا. التدريب الثاني. اقرا الفقره ثم أجب عن الأسئلة راشد يذهب إلى السوق راشد يريد قميصا هذا قسم القمصان هذه قمصان جميلة هذا قميص أبيض وهذا قميص أصفر وهذا قميص أحمر القميص الأبيض بعشرين ريال والقميص الأصفر بثلاثين ريال والقميص الأحمر بأربعين ريال راشد يريد القميص الأبيض راشد يحب اللون الأبيض ولا يحب اللون الأحمر التدريب الثالث اقرأ الفقرة ثم اكمل العبارات الاسرة تسكن الان في شقة جديدة الاسرة تريد بعض الاثاث يذهب الزوج والزوجة الى قسم الاثاث هذا اثاث جميل جدا ماذا تريد الاسرة؟ تريد ثلاجة وفرن وسخان وتلفاز تضع الزوجة الثلاجة والفرن في المطبخ وتضع السخان في الحمام وتضع التلفاز في غرفة النوم الشقة الآن جميلة جدا التدريب الرابع اقرأ الفقرة ثم اجب عن الاسئلة الاسرة تذهب الى السوق يوم الخميس في المساء للتسوق الاسرة تذهب الى السوق بالسيارة الام تريد سمكا وبيضا وطماطم والأب يريد صحيفة وكتابا والابن يريد قلما والابنة تريد دفترا السمك بأربعين ريالا والبيض بسبعة ريالات والطماطم بخمسة ريالات والصحيفة بريال واحد والكتاب بعشرين ريالا والقلم بثلاثة ريالات والدفتر بأربعة ريالات المطلوب ثمانون ريالا انتهت الوحدة